بسم الله الرحمن الرحيم أنف لا من خبير أن ت. وَمَن ظَلَمَ مِن مِّن Oh, um. Innamun. o وهي تجري بهم في موج كرم Oh, فلا تأصلون <تصفيق> <تصفيق> إن ربك فعال وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ كَلَّا أَمَلَ أَن نَّجْنَى نَمِمِينًا إِنَّ تِيُؤَنَّاسِ